أين من مسألة المسخن بالشمس قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكثي والمتغير بطول الايه وهو ما يسمى بالماء الآجن يعني الذي تغيرت رائحته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 طبعا بعض الطلبة لما يسمع ابن المنذر يقول لك يعني ده إجمعات ابن المنذر دي فيها نظر يا اخي هذه ليست قاعدة هذه ليست قاعدة ولو كانت قاعدة لما كانت كلية لان بعض الطلبة لما بلغه أن الإمام الترمذي متساهل غضب على الترمزي غضبة مضرية والله هذا حصل في مرة احد الطلبه لقىني في بعض الطرق قلت من انت قال ابو عيسى قلت انت ترمذي قال لا لا إيه يا عم انت لا ايه الله يهديك الله يهديك لا ايه انه ترمذي طبعا ليه شان الترمذي عرف عنه ماذا شيء من الايه يخونا تساهل الترمزي هذه ليست قاعدة ولأن تساهل هؤلاء ليس كتساهل غيرهم لأنهم كانوا يكتبون الأحاديث على قاعدة إذا كتبت فقمش صحيح ما كانوا يعني يغارون على الأحاديث كده أو يغيرون على الأحاديث لأول إنما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يضاعف عندهم الحديث إلا بعد أنه أن يستوفوا منه ماذا طرق البحث وكذا إلى آخره فلا تكون عندك هذه قاعده وما تسمع الترمذي لأن هذا فيه شبه ماذا شبه دعوة ضمنيه إلى قصر الحديث على ماذا ومعروف أن الدعوة دي تولاها أقوام ولكن سقطت بمجرد ان دعا إليها ماذا أقوام يعني حصل هذا من بعض المشايخ قديما إنه دعا هذه الدعوة إلى أن إحنا إيه؟ نقتصر على من على الصحيح وسقطت هذه الدعوة سقطت هذه الدعوة فأرجو أن نتأمل أن هذه المسألة إنما هي دعوة ضمنية ومن جهة أخرى إنما هذا قطح ضمني في من في العلماء أو ما تسمع كده ابن المنزر يعني كأنه لا يعنيك ليه هذا ابن المنزر عنده تساول في نقل دعاوة ليه هذه ليست قعدة ويشهد له ان طالما تقرأ في كتب ابن تيمية نقل ابن المنذر ماذا اجماعا نقل ابن المنذر ماذا وابن تيمية هنتفر إليه كده يعني ابن تيمية لا ينتصر له إلا إذا كان ماذا إلا إذا كان عنده عالما بماذا بحق واضح فابن المنذر نقل اجماعا على أن الوضوء بالماء الليه؟ الآذن جائز لا يكره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 وثانيا لأن الأصل في الماء الأصل في الماء ليه؟ الطهارة كما قال المصنف والناظم والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة هذا كلام قاله الشيخ من سعدي في منظومته الرائعة والأصل في ثيابنا الطهارة والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة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 رائحة وطعم وما كان الصحابة يكرهون التيمم وما كان الصحابة يكرهون الوضوء بها او يتيممون قلت وضابط التغير لأوصاف الماء هو أن يخرج عن كونه ماء بمعنى أن يسلب ماذا مسمى الماء يعني هذا الشيء تغير به هذا الماء تغير بالشيء سلب ولا لا سلب إذن هذا لا يجوز الوضوء به ومتى بقي عليه اسم الماء جزى الوضوء به لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ماء ليطهركم إيه؟ فلما قال ماء فهذه النكر في سياق ماذا في سياق الشرط او الاثبات عذرا تفيد ماذا تفيد العموم والشمول واضح طيب قلت رابعا والكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ومجرد التغير لا يكون مانعا وقد توضأ صلى الله عليه وسلم من قطعة بها أفر العجيب فهذا التغير أشد ولا لا